ولا محمد سيدنا ونبينا عنا معرضا ولا موليا اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا اللهم اوردنا حوضه واسقنا منه شربة روية سائغه هنيه لا نضمأ بعدها أبدا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 أتعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الحديث رواه البخاري. ما الذي يؤدي بالرجل إلى أن يفقد نخوته فلا يغار على أهله؟ من الأسباب الرئيسية ضعف الإيمان. فإن من مقتضيات الإيمان الغيرة على حدود الله ومحارمه فإن العبد إذا أحب الله تعالى ذاد عن حدوده وإذا ضعف الإيمان هانت حدود الله ومحارمه على العبد حتى يقوم العبد بانتهاكها بنفسه وإذا كان ينتهك محارم الله بنفسه فكيف يغار عليها؟ والمحارم والأعراض من جملة محارم الله وحدوده ومن أسباب ضعف الغيرة الجهل الجهل بخطورة التخلي عن الغيرة والجهل بحجم المصيبة مصيبة عدم الإحساس بالغيرة على المحارم في نفس الإنسان وأنه لا يدخل الجنة ديوث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والغفلة عن واجب المسؤولية وأن كل الرجال كل رجل سوف يسأل يوم القيامة عمن يعول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وأنه من أكبر الظلم والبخس أن يهمل الرجل حقوق أهله وزوجته ومن حقوقهم عليه الغيرة عليه ومن حقوقهم عليه تفقد أحوالهم ومستوى التدين والعفة والمروء عندهم تفقد ما يلبسون تفقد خروجهم ودخولهم وأين يذهبون ومن يصاحبون تفقد ما يقرؤون وما يشاهدون في وسائل الإعلام هذه المسؤوليات لن يفلت من السؤال عنها أي رجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره إذا بنص الايه الرجل مامور امرا بان يقي اهله النار فكل رجل مكلف بوقايه اهله من النار ذكر القشيري أن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه يا رسول الله نقي انفسنا فكيف لنا باهلينا فقال تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم بما أمر الله فبعض الرجال ضائع, ضائع أهله ومحارمه في عالم مع الفضائيات والمسلسلات المدبلجة التي تدرب الفتاة على العلاقات المحرمه وتربيها على التمرد مع الأغاني الخليعه التي يسمونها فيديو كليب محارمه في عالم مع السائق يخرجنا متى أردنا ويرجعنا متى أردنا ويذهبنا حيث أردنا استئذان ولا مراجعة في عالم وهو في عالم آخر غارق في أعماله مع أصحابه غافل عن مسؤولياته التي ضيعها جاهل بحجم الإثم الذي يتراكم عليه يوما بعد يوم ومن أسباب ضعف الغيرة الترف والتنعم تنصاف القلب إلى ملذات الحياة والاشتغال بمظاهرها يعمي يعم القلب ويطمس على بصيرة نسال الله السلامه فهو مشغول بتحصيل لذائذ الحياه بجميع أصنافها بمتابعة دقيقة لكل ما يستجد فهو منصرف عن أهله لا يتابع سلوكهم ولا لباسهم وإنما همه جمع المال وفكره في طرق جمع المال وأهله من عرس إلى عرس ومن حفلة إلى حفلة ومن منتزه إلى منتزه بلا قيد ولا شرط ولا تسل عن أصناف العباءات والفساتين التي يلبسنها وقد تسافر الزوجة مع بناتها لوحدهن بدونه إلى بلاد بعيدة وهو أبرد ما يكون أتدرون متى يغضب إذا إذا تمادت زوجته أو بناته في الظهور بلباس خليع فإلا يغضب ويزدد ويرعد إذا نصحه غيره فذكره بأهله هذا ما يصنع الترف اللغير. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت فقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من ولايد. تبارك تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم لك الحمد على تمام رمضان اللهم يا ربنا الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء تساهل الناس حتى الاعراب في الباديه تساهل من يصدق ان الراعي يرعى مع المراه الاجنبيه حتى أن احدهم سال قال الا يمكن ان يكون التيس والماعز محرما للمراه مع الراعي يذهب الراعي مع المراه ويتبجح بعضهم لا تشككوننا في النساء يقول يا أخي إذا كانت أمهات المؤمنين امرنا بتغطية الوجوه والقرار في البيت يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلال ذلك أدنى ان يعرفن وقال الله لهن فلا تخضعن بالقول فيطلع الذي في قلبه مرض تأتي أنت بمرأة في هذا العصر تقول يا أخي لا تشككني في مرأة ما شككناك في مرأتك لكن لا تضيع وأنت كذاب إن كنت تثق بالراعي الراعي أعطه مبلغ مئة, ريال، مئة ألف ريال أو خمسين ألف ريال اجعلها أمانة عنده والله ما نثق فيه في باب الماء كذلك الخدم والسائق وجود الخادمة في البيت والله جريمة في حق الشباب نطلع ونترك الخادمة مع الأولاد هذه جريمة يسأل عنها الأب والأم وهما مسؤولان عنها أمام الله يوم القيامة حتى لو كان الابن من أصلح الناس والله يمكن أن يتجرأ في ساعة من الساعات وخرق العرض لا يرقى ابدا أو السائق إذا خلب البنت فيا اخواني لا نعطي عقولنا غيرنا واسألوا عن الحوادث في هيئة الأمر المعروفة لا يعلم منكر يشيب رأس من يعمل في هيئة الأمر المعروفة لا يعلم من اسبابه الزنا من اسباب الزنا السفر الى الخارج لو الى البحرين انتبه او دول الخليج او اي بلد لا تسافر الا ومعك زوجتك قبل الزواج لا تسافر ابدا وان هذا حرم العلماء السفر الا بثلاثة شروط ان يكون مقتضى للسفر ان يكون عنده علم شرعي يدفع به الشبه ان يكون عنده ايمان يردع الشهوات اما ان تعرض نفسك للمخاطر فانت ااذم ومسؤول